وأطيعوا أمره ولا تعصوه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فمن اتقى الله وقاه ومن كل ما أهمه كفاه وبعد معاشر المسلمين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 معافاً في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي وابن ماجه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أصول حيازة الدنيا ثلاثة أشياء: الأمن في الأوطان، والمعافاة في الأبدان، والرزق والكفاف. ففقد الأمن فقد لثلث الحياة والثلث كثير ولما كان الأمن ثلث العيش امتنى الله به على الأسلاف من قريش قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أيها المسلمون الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار مطلب ضروري من مطالب الإنسان ففي ظل الأمن يرغض العيش وينتشر العلم ويتفرغ الناس لعبادة ربهم ومصالح دنياهم وتنبت شجرة الهناء لذا كانت دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد لصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات فانظر فانظر رحمك الله كيف قدم الأمن على طلب الرزق لأنه لا يهنا عيش بلا أمان لا يهنا عيش بلا أمان وقد امتنى الله تعالى على عباده بالأمن في مواضع كثيرة من كتابه منها قوله سبحانه واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون قال قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله في هذه الآية كان هذا الحي من العربي أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبيله ضلالا من عاش منهم عاش شقيا ومن مات منهم ردي في النار يؤكلون ولا يأكلون والله لا نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم حتى جاء الله بالإسلام فمكن به البلاد ووسع به الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فَاشْكُرُوا اللَّهَ عَلَى نِعَمِهِ فَإِنَّ رَبَّكُم مّنعمٌ يُحِبُّ الشُّكْر وَأَهْلُ الشُّكْرِ فِي مَزِيدٍ مِّنَ اللَّهِ وَأَهْلُ الشُّكْرِ فِي مَزِيدٍ مِّنَ اللَّهِ انتهى كلامه رحمه الله أيها المسلمون ولا زالت هذه النعمة نعمه متواليه من الله ومن تقصت إلا حين تقصى الناس من دينهم فبدلوا وغيروا وما ضاقت الأرزاق ووقعت القلاقل والفتن واستضعف المسلمون في أرجاء الأرض إلا حين خبط الشرك والمعاصي في بعض نواحي بلاد المسلمين يا ترى كم هم الذين يحافظون عن أداء أو على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها إنهم قليل بل أقل من القليل وكثير من المسلمين في غيبتهم ساهون كم هم الذين استمروا الباطل فما من زنا إلا وفعلوه وما من خمر إلا وشربوها وما من ربا إلا وأكلوه وأما الرشوة فقد استباحوها وبعد ذلك كلما نادى مناد بعودة الناس إلى الدين ونادى مناد بإرجاع الناس إلى الحق المبين إذا بك تسمع من يسخر بالناس الدعاة الصالحين والمسلمون يسفقون لأمثال هؤلاء ولا يغيرون المنكرات وبعد ذلك إذا ابتلاهم الله بالمصائب يضجون ويشكون ولم يعلموا أن الجزاء من جنس العمل ولم يعلموا أن الجزاء من جنس العمل وأن هذه الابتلاءات والمصائب ما نزلت إلا بسبب ما كسبته أيدينا ثم بعد ذلك نعيب الزمان عجبا والله إن الزمان لا يفسد إلا بفساد أهله ولا يصلح إلا بصلاح الناس إن صلح الناس كان الزمان صالحا وإن فسد الناس كان الزمان فاسدا فرحم الله الإمام الشافعي إذ قال نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا نهج هذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا أي زمان النعيم أي زمان النعيم الزمان هم نحم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 وأحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل الله لكم أعينا تطرف وآذانا تسمع وقلوبا تعي فإن من رحمة الله عز وجل أنه ما يؤاخد بالعقوبة بغتة إلا بعد إمهال فإن الله يمهل ولا يهمل وإذا رأى العمدة أن الله قد أغبق عليه بالنعمة أو تركه على حالة وهو منغمس في المعاصي فلا يأمن مكر الله وليعلم أن ذلك استدراج من الله قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إنك يدي لا تفرح يا عبد الله أنك على معصية الله ولا زال الله ينعم عليك فهذا نوع استدراج قد ختم الله على قلبك نسأل الله العفو والعافي والسلام أيها المؤمنون ألا إنه ليس بين الله وبين أحد النسب ليس بين الله وليس بين أحد النسب فبقدر الإيمان والتقوى نعم والخيرات نعم الإيمان والتقوى بهما تفتح بركات الأرض والسماء وبهما يتحقق الأمن والرخاء وصدق الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض تريدون المطر ارجعوا إلى ربكم توبوا إليه استغفروه أردت الولد؟ أردت المال أردت الجاه أردت المنصب أي شيء تريده فعليك أن تجمع بين الإيمان والتقوى وإلا فأنت تلعب الأمن مربوط بالإيمان عباد الله الأمن مربوط بالإيمان وما أصلا الإيمان إلا مستخلص الأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما إذا بدل العباد وغيروا فإن سنن الله لا تحابي إحداً فإن سُنَّ اللَّهِ لا تُحَابِ إحداً قال الله تعالى وضرب الله مثلا رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف انتبهي أعبد الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إننا ولله الحمد إننا ولله الحمد لا زن في خير من الله بديننا وفضل الله علينا لكن النذر الإلهية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وإذ تأدن ربكم لئن شكرتم لأزيدا لكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فحفظ النعم وتفادي النقم لا يكون إلا بطاعة الله ورسوله ومن خالف فجرت عليه سنة الله وإنما يصيب المسلمين اليوم لهي نذر إلهية ما يصيب المسلمين اليوم إنها نذر إلهية لأن ينسى الناس ربهم ليعود الشارد ويتنبه الغافل ويستغفر المذنب إن المعاصي والذنوب سبب رئيس بالخوف والقلق والمصائب والفتن قال الله تعالى محذرا من مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال المفسرون الفتنة والعياد بالله في قوله أن تصيبهم فتنة قال الفتنة الكفر الفتنة الكفر فقد يزع في قلبه فيرد حديث رسول الله فيكفر بذلك لا إله إلا الله ولما أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون قال فيما بعد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وكلا الآيتين في الأنفال بعدها بثلاث آيات أو أربع قال واتقوا فدنك لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله المؤمنين ألا يقر المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب ثم بعدهم امتنى الله على المؤمنين بتذكيرهم بما كانوا عليه من خوف ثم آمنهم في إشارة إلى أن مخالفة أمر الله ورسوله مؤذنة بالفتنة والخوف والعدام الأمن واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض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 إن الأمة اليوم بحاجة ماسة إلى مراجعة نفسها والعودة إلى ربها وترك المنكرات والتعامل على البر والتقوى خصوصا في هذه الظروف الحرجة التي تسلط فيها الأعداء على الإسلام والمسلمين وديارهم إن المفترض في هذه الأزمات هو الفرار إلى الله والتوبة النصوح والتنادي بالرجوع إلى الله ولالتجاء إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإسكات دعات الرذيلة وعذاب الصلاح أما الغفلة والتمادي والنوم عن المنادي وإقامة الحفلات الماجنات والسفارات المشبوهات والإصرار على مخالفة أوامر الله مجلبة النقم مزيلة النعم, النعم وتعظم المصيبة إذا كانت الذنوب تشهر وتعرض ولا تنكر يجب علينا التمسك بالسنة ولو تركها الناس وأن نغليها ولو أرخصوها وندافع عنها ونصبر على في ذلك فهذا سبيل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهذا هو طريق الأمن في الدنيا والآخرة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاه لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وجعلني وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه نقول من سمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم